اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن وما <تصفيق> كان <تصفيق> وكا <تصفيق> <تصفيق> m well, <coughs> <coughs> man وَإِنَّكَ لَتَذْكِرُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ وما في الأرض ألا إلى الله تصرير صدق الله